Hwaal-lahzi b'athfi al-ummiyin rasulan minhum yatelu' alaihim ayyathi, wajuzakkihim, wajulmuhum al-kitab wal-hikmet, waan kanu min qablu lafi zallalimubin, waakhirin minhum lama yalhqubihim.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 وَنُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَعُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ